وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان وان الدار الاخرة لهي الحيوان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 لَنَذَرَنَّ الَّذِينَ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَ يَرَو أن الن جَعَنا حَرَمًا آمَِ وَوتَخََّّف الناسَّاسُ مِن حَولِهِم لَ يَرَم أن النجنا حَرَمَ آمنَ وَوتَخَقَف الناسُ منِ حَوِهِ أأَفَبِباطِ يؤمِنونَ وَ بَِّة اللههِ هَكفُون أأَفَداتِم يُؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله لمع الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت الروم, غولبت الروم ارْنَا الْأَرْضُ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ إِنَّ الْأَرْضَ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَظْلِمُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ لله الأمر مِنْ اللَّهِ ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم